الدحاء ألم يرضيك الرَّحْمَنُ في سورة الدحاء وحاشاك أن ترضى وفينا معذبون أترضى يا أبا الزهراء أترضى اترضى يا ابا سهرى اترضى مع الجاهل وجه ضياعنا ونحن الى اعدا ببابك نصبوا اذا كنت محمودا المقام يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله إذا كنت محمود المكام فإلنا على فقة بأن ليس منا ذخيبه دعوت فلبينا. سمعاً وطاعةً لبيك رسول الله دعوت فلبينا سمعاً وطاعةً لبيك رسول الله وحاشاك يا سيدي Hai Shaikh, An Nda'um, Semua Ya Kadu, Min Jidat, Ishwaq, Fadil. إلى الحبيب الذي يحب سكن في ضمير allazi hubsagann fil damir بل عطايا الكبير يكدو Terima kasih kerana salli wa sallib ala وفيه كل العوالم جاهرة وكون أصبح مشرقا بقدومه وفيه كون أصبح مشرقا بكدومه Berada, Alhamdulillah Di tengah suasana Rintik-rintik Yang sangat rintik hujan Kita bisa berkumpul Di majlis Ar-Rawdoh Untuk Niatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan Hujannya Menyingkir Sehingga yang Tidak dapat tempat di dalam Tidak kehujanan insyaAllah dan mudah-mudahan hajat jenengan semua, hajat kita semua, apapun itu yang diridhoi Allah segera dikabulkan. Dan semoga dosa kita mulai duduk di sini sudah dihapus. Pulang enggak punya do, dosa dan amal soleh kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan pada puncaknya Semoga kita semua malam hari ini Mendapatkan cintanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa Sebelum kita mulai Pembacaan Maulid Simtudurur Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Itu sudah dibagi lembaran Sudah dapat ya. Nanti ketika Qasidah dibaca Semua ikut Ikut baca ya Ikut bersuara Kemudian kalau solawat ada Sallallahu Alaihi itu semua juga ikut Sallallahu Alaihi atau Allahumma Salli Wasallim Alaih biar hati kita betul-betul nyambung dengan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi wa Wasallam itu yang pertama. Yang kedua mulai sekarang semua handphone disailan, handphonenya dihabiskan suaranya. Ya. Baik itu suaranya yang muncul Qasidah, kiraatul Qur'an Atau yang lain, pokoknya dikecilkan Sampai habis wa? suaranya Yang ketiga Bapak ibu Duduknya yang enak Karena insya Allah kita pulangnya Subuh Yang rumahnya magelang Nampil ya, magelang nanti suh, Subuh Insya Allah jam 10 Majlis ini selesai ya, Insya Allah jam 10 selesai tapi ibu-ibu duduknya yang enak Karena ada yang mungkin usianya agak sepuh Nanti kalau mempet-mpetan akhirnya kakinya kram atau Sakit, tidak enak ya nah, Mari kita uh, awali dengan kosidah pembuka dari Sata'i Maksum Kemudian kita pateh masuk simtudur Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الفذا الحبش إلى الغنان ورجنا زائرين بغا كرامة كاملة تصلح بها دون يا وجين دفاع اهل يا إخلا المشهور <تكار> أولادك ببابك واقفين يا بيل علي ذا حلها عتواتك علي Al-Fatihah يحيي الميتين يا دائر الكا I'm Saya akan memulai pembacaan Maulid Simpudurur Sebelum semua lisan Berpuasa bicara Ya khususnya yang di belakang saya ya, Di belakang saya Ataupun di depan Saya Ibu-ibu Saya harap uh, Lisannya betul-betul malam ini dikunci Kecuali untuk salawat dan pikir Bu Jenangan ingin kanjeng Nabi Rawoh dan Pembatan pengen, jadi kita niati bareng-bareng ya. Kalau ada kegaduhan, saya jamin kanjeng Nabi tidak mungkin rawuh. Ya, saya jamin kanjeng Nabi nggak mungkin rawuh. Jadi mari kita bersama-sama malam ini betul-betul menjaga keheningan majelis ini, bareng-bareng kita ngucap itu cuma solawat, cuma di dikir. Selain itu nggak usah. mau ngomong sama di sampingnya cukup pakai isyarat, jangan sampai keluar suara. Ibu-ibu ya. ini lagi cari tempat duduk, silahkan cari tempat duduk dulu. Ya, yang duduknya rotok longgar, temennya dikasih, karena kata Allah, nanti siapa yang memberi tempat duduk untuk saudaranya, maka dia akan dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wataala. Ya, jadi diberi berkah duduknya ya, InsyaAllah Ya masih terdengar suara Masih ada su suara ya, Alhamdulillah Mari kita mulai Mengunci lisan masing-masing Kecuali untuk Salawat dan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Fatiha Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kudatina Sayyidina Rasulillah Muhammad Ibn Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam ثم إلى الرؤدة جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته والذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين والتابي التابين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أروح جمع سادتنا السوفية خصوصا منهم سيدنا الإمام جناد البغددي وسيد معرف القرخي وسيد بشير الحافي وسيد أبي يزيد البسطامي وسيد أحمد الريفعي وسيد أحمد البدوي وسيد أبي مدين المغربي وسيد عبد القادر الجيلاني وسيد بهاودين النفشباندي وسيد أبي حسن العشاذي ثم إلى روح جمع سادتنا السوفية Tuma ila arwah temasadaat Al-Alawiyyin, khususnya minum saudin Imam Al-Muhajir ila Allah Muhammad bin Aisyah, wasaidin Abdullah bin Ahmad bin Aisyah, wasaidin Alawi bin Abdullah bin Ahmad bin Aisyah, wasaidi Al-Faqih Al-Mujaddad Muhammad bin Ali Al-Alawi, wasaidi Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Assegaf, wasaidi Al-Habib Bagger Sakran, walhabib Ali bin Bagger Sakran, walhabib Abdullah bin الجبري والحبيب يوسف بن عابد الحسني والحبيب عمر بن عبد الرحمن الطوس والشيخ علي بن عبد الله ثم الى سيدي وحبيبي الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب احمد بن زين الحلبي والحبيب حسن بن الصالح البهر الجبري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ثم الى سيدي وحبيبي الحبيب ابو بكر بن عبد الله بن طالب الطوس واصولي وفروعي وذوي الحقوق على أجمعين ثم إلى سيدي وحبيبي الحبيب محمد بن سن الحلبي وزوجته هبه عليبه بن زين الحلبي والشيخ وهي تلامذتي واخواتي و wa auladih son habibi ali bin muhammad bin zahlabsi wali walidai wa zaujatih fatimah binti muhammad mola khailah wa habib abdullah al habib muhammad habib ahmad wa sayyidi habib ali wa al habbah khadijah thumma ila habib muhammad anis bin al hulhabsi wali walidai son abah khadijah binti al qadri wa zaujatih habshik binti tuha bin abd al sugah wali walidaiha wa ibni ammi ali bin muhammad anis al habsi wa wali wasna irfan thumma ila ru jaddi ahmad ibn abd alrahman idru jaddi abd alrahman bin usna jaddi ali bin al habsi wa jaddati binti wa zaratuha thumma habib صالح بن أحمد أسجاف وزوجة علوية ثم إلى روح شريفة سعود بن عبد الله بن سلم أسجاف ووالده ثم, ثم إلى روح Al Habib Ali bin Abu al Abubakar Segaf al Habib Muhammad Najib bin Toha bin Abdullah Segaf thumma ila ruh Bayha Zaman Papongan thumma ila ruh Bayha Hasan Manhad thumma ila ruh Bayha Umar Abdul Mannah thumma ila ruh Bayha Sirat thumma ila ruh Bayha Mangdi thumma, thumma ila ruh thumma ila ruh jami auliya ushona dzibal dzab salihah ahli TPS Nahdlat Muslimin wa ahli Lumpit Papongan Matul Muslimin wa ahli Ma'la ma wal Baqi wal Zambal wal Purit ajar jami' bashar وصلى الى من كان في السابق حاضرا معنا في هذا المجلس واخواتنا واخواننا ووالدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم ومن كان في السابق حاضرا معنا ان الله يغفر له ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنه وينفونا باسرارهم وصلى الى روح الام بن سالم الجيدي واخينا ادم سوتابيجايا ان الله يغفر له ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنه وينفونا باسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاته في الدين والدنيا والاخره وأن الله يقسم لهم بأفراح من ثواب هذه ليلة وخيرها وسرها ومددها ويدخل في كبرهم الرحيح والرحان والخسحة والأمان والمغفرة والردوان وألقصوهم الجنان من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن الله يرزقنا جميعا أرزاقا كثيرة الطيبة بركة في بدينا بالمرجع ملطف رافع السلام الطافق والرعاية والرضا العيناء في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يسع علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا نواياكم في الدين ويد وياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين واجل الكريم dan semoga berkat bacaan maulid di malam hari ini dan berkat orang-orang saleh yang telah kami sebutkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua menerima seluruh amal saleh kita, mengabulkan seluruh hajat kita dunia maupun akhirat yang ridha Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah taala menjadikan majlis ini barokahnya sampai kepada seluruh muslimin wal muslimat yang hidup maupun yang telah meninggal dunia, seluruh orang-orang khususnya yang tinggal di wilayah ini. Semoga Allah taala menjauhkan negeri kita dari segala bencana, dari segala musibah, dari segala petaka, dari amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan negeri ini aman, makmur, barokah, diberi nikmat yang mulia dari Allah Subhanahu yang terus menerus tanpa henti. dan beranti. Semoga Allah Ta'ala menjadikan semua yang Hadir di majlis ini, maupun yang berhalangan Hadir di majlis ini, yang membantu Majlis ini, yang berjuang untuk majlis ini Yang berdoa untuk majlis ini Semoga semuanya oleh Allah Ta'ala diberi cintanya Nabi Muhammad SAW Diberi nikmat dapat bertemu dengan Rasulullah Di dunia ini sebelum di akhirat nanti Baik dalam keadaan mimpi maupun dalam keadaan Jaga, dan semoga berkat maulid Ini semuanya mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW Dipanjangkan umur dalam segala kebaikan Kenikmatan, ketaatan, keridoan kesehatan kebahagiaan kekayaan kemudahan dan di akhir usia kita ke semua kalah dengan husnil khotimah ala hadini wa ala kulli niyatin salihah nafiah wa ala man wa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah auzubillahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ma liki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشر في بدر في الكون أشراف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسل يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق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 يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقاة حقاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسهل يا ربي صل على محمد من بالسخاة والوفاة تخلق يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صلي عليه وسلي يا ربي صلي على محمد واصلح وسهل ما قد تعواق يا ربي صلي على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد وآله ومن بالنبي تعلاق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسق Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa السلام z and <laughs> عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكرت وهو رب العرش العظيم يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا محمد رسول الله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 كزرع أخرج شبأه فآزره فاستغلب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه لا إله إلا الله فعلى مجده وعظم مشانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجل الحق في عالم قدسه الواسع تجل أنفضا بانتشار فضله في القريب والشاسع.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 فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد تولى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد في الحسن على مقام وتناها في مجده وتعالى لاحظته العيون في اشتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا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 عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى قرار مستقيم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 تثبت بها في السجون من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأجهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبريغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدل أمانه وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا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 صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، صلاة يتصل بها روح المصلّي عليه به، فينبسط في قلبه نور سر تعليقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعدائه وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه. وتفيؤ ذلال الشرف الاصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكرهم نسيم الرحيم جدير العوافي ولا تكن شيء العبد خيم والعاد يلقاك يا معلى بقلب الذنين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 فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبثون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو الغمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موت استقراره وموضئ خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت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 بأن يركم في هذا الكرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي جفيف أشمع شرع أوصى في ذلك الموسوف تشويقا للسامعين, تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هلسني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولدي من الفضل الذي عم العالمين وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين جاعد تعلك بهذه الحضرة الكريمة ولا يتشوك إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامي آمين فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع آمين ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد الذي الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله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 وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودأ في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقاد وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله عنصري رضي الله عنهما قال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 فاستودأت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخام في آمنة وأمه التي هي في في آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فطمته أهشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصولها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا علالا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضات فضله وتنتشر فيه آثار مجره الصميم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسلي يا ونبيل محمد رب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وليه يا وني بل إنسان أسباب بل هدى يا من بحمد العالمين نتفرغدا لي عند بابك يا إله دعوة فيها وزاع العمر جاء مجدسان أنت الذي ما خاب عندك سائل فيكنو بع. وابقن دون سوء ليمو صادن وبفصلك اللهم عشت وحدا اي وكذب انك من اتىك موحدا سئلك ذاتك واحد وبحق ها لولا لو لحظتان لو لحظتان دعني أشاهد أحمدا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنهوا جنة ونعيم بركات جواهر كنوز وكل دابه نكرش النذقات في هذه العبارة معلنة بكمال البشرى وما من عامل عملت في ذلك العام إلا تذي عملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم دزل الأرض والسماوات متدمخة بعذر الفرح بملاقات أشرب البريان وبروز من عالم الغفاء إلى عالم الظهور بعد تنكلي في البتون والظهور فأظهر الله بالوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعذيم Bipuruzi hadal, Basharil Karim. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلاله فحينك رباوان ولهذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وعمطار وجود الإلهي على أهل الوجود التذيت وألسنت الملائكة بالتبشير للعالمين داعيت والقدرة كشفكنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاك كل نور وأنفذ الحق حبما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يعذر عند واته أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركتنا في هذا سمات الممدود فحضرت بذوق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرب بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رطب الله على حضور وجود هذا المولود فانبلغ صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله, عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Ya Nabi ونرشد يا الله ربي فرق لي لذنوب يا الله ببركة إغلادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاه يا الله فيك وفي خير مكعا صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا سن د سد تنج أرجو رضاك وأهتمي بحماك يا سيد سادة جئتك قصدا أرجو رضاك وأهتمي والله يا خير الخلق إن لي قلب والله يا خير الخلق إن لي قلب مشوق لا لا, لا يرو وَبِالحَقِّ جَاءَكَ إِنَّنِي بِكَ مُغْرَمٌ إِنَّنِي بِكَ مُغْرَمٌ وَاللَّهُ وَاللَّهِ يَعْلَمُ إِنَّنِي أَهْوَى أنت الذي من نورك البدر اكتسى أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاكا أنت الذي فينا سئلت شفاعة ناداك ربك لم تكن لسوا صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علمنا الهدى، ما حن مشتان كن إلى اللقاء يا سيدا. Sama, mu'min yang bida terkafir la, karena Allah terkafan atas <Sessus> madhu asma. Waktu waktu maulidnya sedil kau nain, menashuri syarhul bin awal yamul ayam yom al-ithnain, wa mauzuladatih wa qabrhih bil haromain. Waktu warudahnya, Sallallahu alaihi wasallam maulidah maktunan تولدت ذلك الشرف إن الله أيدي القدرة وما بروسنا العالم ظهر من العجائب ما يأتل على أن المخلوقين وأظهر الحبائب فقد ورد نبد الرحمن بن أوف بن ألمي الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم اقنعي يديا فاستحل فسمعت قائلا يكن رحيما قال الله او رحيما ربك قالت شفاه وفاضا لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت الى بعض قصور الروم قالتم البسوا وجاءت فلم اشبن فسميت قائنا يقول إن أذهبت به قال إلى المغرب واصفر ذلك عني ثم عودا للرب وظلمت القشار رضع يساري فسميت قائنا يقول إن أذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بل حتى ابتعثه الله فكنت من أول ناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات لما يكذي بعظيم شرفه إن مولاه وأن عين إنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط المستقيم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله، وحيث تشرفت الأسماع بأخبر هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادات والغيوب تحركت المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوسط الحسن خلق الجامل الذي خصصته به عناية خلاقه فليقابل السامع ما أمليه عليه من شريف الأخلاق بأذن واعية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 وان العنايه الازليه طبعته على اخلاق سنيه وغامت في صوره حسنه بدريام فلقد كان صلى الله عليه وسلم مرب على غمه ابي يضلوني مشربا بحمره واسع الجبين حسنه شعره بين الجمة والوافرة وله الاعتدال الكامل في مفاسله وأضرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه لم يأت بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونظره قد خلقه الله على أجمل صوره فيها جميع المحاسن ما حسورة وعليها ما قصوره إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم النفائس الدرر ولقد أوتى من دوامع الكلم ما عجز عن الإكسيان بمثله مصاقر البلغاء من البشر تتنزع العيون في حدائق محاسن جماله فلا تجر مخلوقا في الوجود على مثاله سيد حكو تبس والمشي الوينا ونوم الاغفاء ما سوى خلق الناس ولا غير محياء الروضات الغناء رحمة كل هو حزم وعزم ووقار وعسمة وحياء مُعَزِّزُ الْقَوْلِ وَالْفِعَالِ كَرِيمُ الْخَلْقِ وَالْخُلْقِ مُقَصِّدٌ مِعْطَاءٌ وَإِذَا مَشَّ فَكَأَنَّمَا يَنْحَطُ مِنْ صَبَاطٍ فَيَفْوَتُ سَارِعَةُ الْمَشِيِّ مِنْ غَيْرِ خَبَاطٍ فَهُوَ لَكَنْزُ الْمُطْلَسَ مُلَذِّي لَا يَأْتِي عَلَى فَتْحِ بَابِ أَصْفَىٰ فِيهِ والبدرُ التم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلت أو سناه لها لا حبيبٌ يغري البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب في وصف معناه فماذا يعرب القول عن وصف يعجز الوصفين أو يدرك الفهم معنا ذات إن جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو قريب كاملت محاسنه فلو أهجسنا للبدل عند تمامه لم يخصفين وعلى دفن نواصي في بوصفه يا خن الزمان وفي ما لم يوصف فما اجل قدره العظيم واوسع فضله العظيم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 ولهم عن سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص أقوياء من البرية ومن نشر تيبه تعطرت الطروق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمغفرد في خلقه وخلقه بعشرف خصوصيا فما من خلق في البنية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجمل ذو في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم الصحب عنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم.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 وبذلك يحسن القسم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم. على سيدنا ونبينا محمد الرف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ا يرى ما كتوا صفا بمحمد اغفر لنا يا سامعان لدعانا يا ربا ونهت ونهت صفا أعوذ بالله من الشوطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم الظلمون جاء ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم <تضحك> أوَكَّفَ الْعَفْرُ الْلَّهُ فَاسْتَعْفَارُ تغفر <تصفيق> لهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله at God <laughs> sana صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحي، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الملائِ العلا يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من درر رصا في المحمدية عفودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يغتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة وصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعد ظافرة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 ونتتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصيني وقايتك.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 وأدم راية الدين القويم في جميع الأكطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفشر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأغطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة شكرا لكم السنة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالي فيه إياكما عبدوا ليكما استعليه وصورات المستقيم رات النجين عمس عليهم والمعبود عليهم وردهم ليون آمن اللهم تقبل هذه الدعوات وعجل بالإجابات ووفقنا للعمل بالباقيات الصالحات واختم لنا بالخاتمة الحسنة عند الممات اللهم إننا بات نعمتك فلا تجعلنا خصاد نعمتك اللهم لا تحرمنا خرم عندك لشر ما عندنا اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا الآخرة ونعوذ بك من كل شر نحاط به علمك في الدنيا الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة رب فجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلطاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام والحمد لله رب العالمين صلوا عليه وسلموا تسليما حتى جنة ونعيما صلوا عليه سلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي مرة عشران ويسكن في الجنان مكيمة الله يجزي من يصلي مرة عشران ويسكن في الجنان مكيمة assolatu innas salatu nabi wa alihi fardun coba dibuka kita akan baca kosidah dikit lagi boleh nanti kosidah ini akan saya apa namanya jelaskan isinya akan kita nikmati tapi sebelumnya saya mau nanya yang di jalan sonnya nyala atau, atau mati sudah nyala ya. Jadi ada laporan sound mati ya. Boleh saya nanya lagi, ini kira-kira yang di jalan posisinya dari mana sampai kemana Dari jembatan sampai kemana Nanti tolong diinfokan ke saya ya, biar kita bisa menyapa siapa yang ada di, di sana. Jadi mohon maaf teman-teman, Bapak Ibu yang duduknya di jalanan, insyaallah dua bulan lagi kalau jenengan kesini duduknya enggak di jalanan. إن شاء الله يا لا حول ولا قوة إلا بالله. صلوا عليه وسلم تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلم تسليما حتى تنالوا جنةً ونعيماً الله يجزي من يصلي مرةً عشراً ويسكنه بالجنال مقيمة الله يجزي من يصلي مرةً, مرة عشراً ويسكنه وَنَعِمَ عَلَيْهِمْ وَنَعِمَ صن ف عندي و يسند انحو ذن نبي عطيبه ملع عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه واست Jadi di sini dikatakan Selalu alaihi wasallimu taslima Hei umat Islam Hendaknya kalian bersolawat dan bersalam sebanyak mungkin kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta tanalu jannatan wa na'ima Sehingga kalian akan mendapatkan jannatan surga dan segala kenekmatannya Allah Yati man Yusalli marta 10, Yisfunu fil Jinnan Mutima. Allah membalas setiap orang yang bersolawat kepada Nabi satu kali, Allah balas dengan sepuluh solawat dari Allah Taala. Yasuno fil jina ni dan orang yang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan dibalas oleh Allah dengan 10 kali solawat Yasuno fil jina ni dia akan tinggal di surga abadi selama lamanya. Amin Allahumma Amin Inna salata ala Rasuli wa alihi fardon Sungguhnya solawat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW adalah Fardun Kewajiban bagi setiap muslim Yang Allah berikan kepada muslim manapun Dan siapapun Muslimnya Wajib bersolawat kepada Nabi Dan wajib bersolawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW Pameyung Kiruha, siapa yang mengingkari kewajiban salawat kepada Nabi dan mengingkari kewajiban salawat kepada keluarga Nabi, maka nala jahima, maka dia akan mendapatkan neraka Jahannam, dia tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu hendaknya kalian banyak-banyak bersolawat kepada Nabi sehingga kalian mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu pagi, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah. Tampak wajahnya berseri-seri Rasul itu dalam kondisi yang biasa Wajahnya sudah berseri-seri Wajahnya menyenangkan Wajahnya menyejukkan Wajahnya menenteramkan Wajahnya mendamaikan Wajahnya membuat yang gelap menjadi sirna Wajahnya membuat yang galop pun menjadi bahagia Itu dalam kondisi yang biasa Tetapi pagi itu di luar kebiasaan Sangat luar biasa Wajah Nabi tampak sangat berbahagia Dan para sahabat pun takjub Melihat keindahan para Nabi Muhammad SAW Melihat keindahan wajah Rasul yang, yang indahnya melebihi saat-saat sebelumnya Maka sahabat pun mengerti Rasul barusan mendapatkan sesuatu yang luar biasa Rasul barusan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa maka ditanyalah oleh para sahabat wahai Rasulullah mengapa kami melihat wajahmu sangat berbahagia maka Rasul pun menyatakan baru saja malaikat Jibril datang menghadap kepadaku. baru saja malaikat Jibril datang menghadapku dan mengatakan abshir. berbahagialah karena Allah Subhanahu wa taala baru saja memerintahkan aku kata malaikat Jibril untuk menyampaikan salamnya Allah kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah Mengatakan Sesungguhnya Siapapun dari umatmu Yang mau bersolawat kepadamu satu kali Allah akan langsung bersolawat Kepadanya sepuluh kali Inilah yang membuat Rasulullah berbahagia Karena dengan sepuluh solawat Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah Tidak ada satu muslim pun yang akan masuk neraka Setiap muslim akan masuk surganya Allah Dan itulah harapan Nabi Muhammad SAW Seluruh jami umatih Seluruh umatnya masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala kerana Rasul pernah menyatakan seluruh umat ini tidak akan masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah. Tidak pula engkau wahai Rasulullah. Rasul mengatakan wala anta. Tidak pula aku. Aku tidak akan masuk surga dengan amalku. Semuanya akan masuk surga dengan rahmatnya Allah. Hanya saja Allah telah meliputi diriku dengan rahmatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus engkau Kecuali rahmat bagi alam semesta Dan sungguh beruntung Kita umat Nabi Muhammad SAW Mendapatkan bagian terbesar dari rahmatnya Allah Yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW Umat yang lain iri kepada kita semua Umat yang lain bahkan Nabi-Nabi yang lain Iri kepada kita umatnya Rasulullah Karena rahmatnya Rasulullah yang besar ini oleh Rasul digerojokkan kepada umatnya. Diberikan kepada umatnya. Dihadiahkan kepada umatnya. Dan Allah menyatakan siapa yang sholawat satu kali. Allah berikan sepuluh sholawat. Artinya Allah mengrojok rahmatnya yang menjadi penyebab masuk surga tersebut. Lantaran orang mau bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Lantaran orang mau bersolawat pada Rasulullah. Terkadang orang menganggap remeh duduk bersolawat. Kalau kita baca Sahih Al Bukhari, di situ Rasulullah menyatakan, sungguh akan menyesal, sungguh akan menyesal. Bilmaana orang yang duduk, orang yang duduk dia tidak berfikir kepada Allah dan dia tidak mau bersolawat kepadaku, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa yang duduk, duduk biasa, bukan duduk di majaz zikir, duduk biasa di rumahnya atau dia duduk di di suatu tempat. Dia tidak mau sekali berfikir dan tidak mau sekali bersolawat pada Rasul. Rasul menyatakan duduknya itu akan membawa penyesalan baginya kelak di hari kiamat. Okey maklumlah. Alhamdulillah kita dipaksa oleh Allah Subhanahuwataala dengan kehendaknya Allah Subhanahuwataala kaki kita dipaksa, tangan kita dipaksa, badan kita dipaksa untuk hadir di majlis ini dan majlis-majlis yang lain yang serupa. Lisan kita dipaksa untuk apa? Untuk solawat pada Rasulullah SAW. Ini pertanda insyaAllah semua orang yang hadir di sini ataupun di majlis-majlis yang serupa ini, dimanapun berada, orang yang telah dicintai oleh Allah SWT. Karena tidaklah Allah mencintai seorang hamba kecuali lisan hamba itu akan digunakan oleh Allah untuk memuji kekasih Allah Taala yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Allah katakan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi salli wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim barik alaih. dikatakan Allah berselawat kepada nabi para malaikat berselawat kepada nabi hai hey orang-orang yang beriman hendaknya kalian ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala berselawat dan salam kepada nabi karena itu para ulama mengatakan ayat ini menunjukkan wujud bershalawat kepada nabi kewajiban berselawat kepada Rasulullah sallallahu Hukum bersolawat bukanlah sunnah. Hukum bersolawat adalah wajib. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Kapan kewajiban solawat itu diperlakukan? Imam Syafi'i mengatakan, kewajiban bersolawat ini kepada Nabi Muhammad SAW, diperlakukan pada setiap solat, pada atahiyat akhir. Di situ wajib solawat, bukan cuma kepada Nabi, tapi solawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Sehingga barang siapa? Untuk menunjukkan keagungannya sholawat. Barang siapa yang sholat. Sekhusu apapun sholatnya. Sepanjang apapun sholatnya. Seindah apapun sholatnya. Sehebat apapun sholatnya. Sebesar apapun jamaahnya. Tidak akan diterima oleh Allah SWT. Sebelum dia menutup sholatnya. Dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Mengapa keluarga ragi, Nabi dicantumkan? Karena Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW. Katakan kepada seluruh umatmu. Aku tidak minta balasan apa-apa. Kecuali rasa cinta pada keluargaku. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka kita diwajibkan oleh Allah. Mendoakan seluruh keluarga Nabi. Setiap sholat kita disuruh mendoakan. InsyaAllah. Dengan kita mau bersolawat pada Rasul. Mau bersolawat pada keluarga Rasul. Maka sholawat itu akan kembali kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Kita duduk di sini. Hening nggak ada suara, nggak ada nih. Dan niatnya cuma satu, saya mau nanya, kira-kira kalau kita sekarang bisa melihat Rasulullah SAW mau atau nggak mau, pengen atau nggak pengen, seneng atau nggak seneng, yang jadi masalah udah bisa belum? Kenapa kok belum bisa? Tapi kabar gembira, kalau kita nggak bisa, Rasul bisa kalau kita gak bisa, Rasulullah bisa melihat kita Rasulullah bisa mendengar kita Rasulullah bisa mendatangi kita Rasulullah bisa menyebut nama kita karena itu Rasul memberikan semangat terus kepada umatnya jangan kalian jadikan makam kukuburku seperti hari raya para ulama mengatakan seperti hari raya yang ramainya cuma setahun sekali ziarahnya cuma setahun sekali Jangan seperti itu Kunjungi aku yang sering Makna yang tersembunyi seperti itu Kemudian Rasul ngasih kabar gembira Kalau enggak bisa Dimanapun kalian berada Ucapkan salam kepada aku Maka salammu akan nyampe kepada aku Dan aku pun menjawab Wa alaikassalam Dan untukmu juga ucapan salam Makanya ahlu sunnah wal jamaah Diajak bareng-bareng Ya Nabi salam alaikassalam Ya Rasul salam alaikah ya habib salam alaikah shalawatullah alaikah tadi dibaca ya seidah sadad ni cuman akhina ali malam hari ini konsentrasinya buyar tadi dikit mungkin grogi kena majlisnya ini ya konsentrasinya buyar Ya Syeikh Asyada, Cik Tukakol, sedang ini syair. Menurut riwayat, walaupun ada orang yang membantah, menyanggah, syair ini menurut riwayat adalah karya Imam Abu Hanifah. Rosyidulloh Anhu. Karya Imam Abu Hanifah. Rosyidulloh. Diceritakan di situ, walaupun di Kitab Al Mustatroph, syair ini juga dikutip. Pengarang Kitab Al Mustatroph mengatakan saya baca ini ketika saya zuhur kepada Nabi Muhammad Sallam. Tapi beliau tidak mengatakan saya mengarang ini tidak. Imam Abu Hanifah, menurut riwayat beliau yang arang. Ceritanya bagaimana? Imam Abu Hanifah itu nulis syair pujian pada Rasulullah SAW. Ya Syaidah Sadat, Cik Tukak Kalsi dan Wahai pemimpinnya seluruh pemimpin Cik Tukak Kalsi dan aku mendatangimu dengan sebuah tujuan. Ini niat niatmuziarah, Sayyidina uh, Imam Abu Hanifah. Tulis syair panjang cuman tadi disingkat Kalau dibaca semua rampungnya subuh di majelis ini Panjang gitu ya Panjang sekali Selesai nulis itu Maka disimpan oleh Imam Abu Hanifah RA, Beliau berniat Saya akan bacakan ini di hadapan Rasulullah SAW Saya akan ziarah Saya akan baca ini di hadapan Rasulullah di makamnya Berangkatlah Imam Abu Hanifah Tapi beliau heran Madinah saat itu ya Di masa Imam Abu Hanifah tidak seperti sekarang Madinah di dewasa itu Tidak seperti seka sekarang Karena pemerintahnya berbeda Madinah dewasa itu Pemerintahnya adalah ahlus sunnah wal Jamaah Sayyidina Abu Hanifah Begitu sampai di Madinah, di Masjid Nabawi Dengar suara Mu'adzin Sebelum azan itu membacakan qasidah Ya Sayyidah Semua yang dituliskan Abu Hanifah dibacakan Sama Mu'adzin Hiran, Imam Abu Hanifah iran Bohong saya ini nulis, tidak ada yang tahu Bohong. Saya kantongi, tolong, tidak ada yang ngerti Ini kok sudah sampai di Madinah Dibacakan Mu'adzin Maka selesai Bertemu Imam Abu Hanifah dengan Mu'adzin Beliau bertanya Dari siapa dan dari mana kamu dapatkan Puisi ini, syair ini Beliau jawab, aku dapatkan dari Rasulullah SAW Aku dapatkan dari Rasulullah SAW Kaget, Imam Abu Hanifah Maksudmu dari Rasulullah, aku bermimpi Imam Abu Hanifah mendatangi Rasulullah S.A.W. kemudian membacakan syair ini di hadapan Rasulullah S.A.W. ini muadziny enggak ngeri kalau di hadapannya Imam Abu Hanifah ini. Aku bertemu Imam Abu Hanifah laki mendatangi Rasul membacakan syair ini di hadapan Rasulullah S.A.W. sampai selesai dan aku menghafalnya. Aku menghafalnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sedunia, niat yang luar biasa. Walaupun syair ini belum dibacakan, seorang muadzin di, di masjid Nabawi di kala itu sudah mendengarnya dan melihat Imam Abanifa dalam mimpi mendatangi Rasulullah SAW. Yani, maghbul indah Rasulullah SAW. Pujian ini menyampaikan beliau kepada Rasulullah SAW. Karena itu, kalau kita puji-puji Rasulullah seperti ini, ini membuat Rasulullah bahagia. Dan kalau Rasul bahagia, Allah pun riza Apa yang buat Rasul bahagia Allah pun riza Apa yang buat Rasul senang, Allah pun riza Bukan sesuatu yang sia-sia Bukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya Bukan sesuatu yang menghambur-hamburkan Kita kumpul untuk ingat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Apa yang mau kita andalkan Solat Mohon maaf Solat kita ini Coba lihat saja lah, sudah bagus atau sangat jelek jujur sangat jelek sangat jelek puasa sudah bagus atau sangat buruk sangat buruk tadi yang menyebabkan belum bisa melihat mata kan melihat dengan ma mata mata kita ini sangat bagus atau sering yang enggak bagus sering lihat yang enggak enggak bagus ini mata mata kita makanya ya ruk mudal ayan kata Habib Ali Al Habsyi dalam syairnya he hatrah orang-orang yang matanya balaan lihat enggak kalau Rasulullah datang gitu jika ya, Rasulullah datang tidak ada yang bisa lihat. Pernah kan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala beliau lagi ceramah. Beliau lagi ceramah radhiyallahu tiba-tiba beliau menghentikan ceramahnya, turun dari mimbar. Turun dari mimbar, beliau duduk bersimpuh di depan muridnya yang lagi tidur ketika beliau ceramah. Muridnya itu di depan sendiri tapi tidur. Imam apa namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, beliau lagi ceramah lihat muridnya tidur, berhenti ceramah. Turun dari mimbar, duduk bersimpuh khusus, seakan-akan muridnya itu guru, sedangkan gurunya adalah murid. Maka murid yang lain heran, ini yang tidur ngorok ini kok luar biasa nih ya, sampai guru saya bersimpuh seperti itu. Setelah sekian saat, muridnya terbangun kaget, kok ada gurunya di depannya. Maka Syabdul Qadir al-Jilani mengatakan, apa yang disampaikan Rasul kepada mu tadi, pegang ya, di dipertahankan ya. Dengarkan baik-baik. Kemudian beliau naik ke mimbar, ceramah lagi. Artinya apa? Semua yang hadir tak lihat kalau murid itu lagi mimpi bertemu Rasulullah SAW. Syaikhul Ghadir al Jilani melihat Rasulullah hadir dalam mimpi muridnya, karena tidak ada judulnya Rasul itu mimpi khayalan. Manroani film mana? Fakat roani hakfan. Fainna syaitana layatamat talubi. Siapa bermimpi bertemu aku? Dia betul-betul bertemu aku. Di orang lain alam mimpi, tapi buat orang yang bisa melihat, yang matanya tak balean. Maka dia bisa melihat betul-betul Rasulullah hadir saw. Itu murid-murid tidak -murid ada yang lihat, tapi ini gurunya Syaikhul Qadir al Jilani bisa, bisa melihat. Lihat mata kita ini, kita ini mata jujur saja, diracuni oleh banyak hal, baik yang dengan sengaja maupun tidak sengaja. sengaja. mata kita kotor. Nah, terus apa kira-kira nanti di hari kiamat kita bisa melihat Rasulullah saw? Nah, di dunia saja kita belum bisa. Naudzubillah min dzalik. Di akhirat kira-kira bisa enggak? Orang-orang yang soleh karena takut di akhirat nanti nggak bisa lihat, maka berjuang. Siapa yang bisa melihat di dunia pasti akan bisa lihat di akhirat. Beliau-beliau berjuang, kami di dunia harus bisa melihat Rasulullah SAW. Karena melihat Rasulullah itu syarat keberhasilan. Kalau orang pengen berhasil, Ya lihat Rasulullah berjuang di situ. Maka dikatakan oleh Syaidatun Aisyah radhiyallahu taala. Suatu malam, Syaidatun Aisyah itu jarumnya kan jatuh, jahit. Jadi si Rasul itu ya jahit sendiri. Jarumnya jatuh lantainya bukan keramik tapi lantainya pasir. Lantainya pasir. Cari enggak kepegang, enggak ketemu. Ya, jarum jatuh di pasir. Nyarinya kira-kira mudah atau susah itu? Susah. Pakai tindir lagi, tindir yang redup. Tiba-tiba Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah. Datang dari luar gitu, masuk. Begitu pintu dibuka, rumah itu jadi terang benderang luar biasa. Sayyidatuna Aisyah yang lagi duduk nyari jarum tadi Tiba-tiba bisa lihat jarumnya ada Maka tidak ambil jarumnya Langsung noleh ke arah ke arah sumber cahaya Dan yang dilihat adalah Kekasihnya Yang dilihat adalah Suaminya tercinta Yang dilihat adalah Ujaan hatinya Maka dengan sangat romantis Sayyidatuna Aisyah mengatakan Ma'adwa'adwa'adhaq ya Rasulullah Duhai Rasulullah Sungguh Sangat bercahaya Wajahmu ini Sungguh sangat bercahaya Maka Rasul pun menambahkan Mengomentari ucapan Sayyidatuna Aisyah itu Dengan kalimat Ya Sungguh celaka Sungguh celaka orang nanti yang di hari kiamat Tidak bisa lihat aku Karena wajah yang ganteng begitu Wajah yang bercahaya begitu Wajah yang terang-benderang begitu Tadi dikatakan oleh Imam Abu Hanifah dalam syairnya Sesungguhnya matahari itu bersinar Karena ada sinarnya Rasulullah SAW Matahari cuma menyuntulkan sinarnya Rasulullah SAW Rembulan di kalapurnama Purnamanya rembulan itu Dia memakai keindahan Keindahan cahayanya Nabi Muhammad SAW Andai kata tidak diberi keindahan cahaya Cahayamu wahai Rasul Rembulan itu tidak akan pernah indah di kalapur, purnama. Matahari tidak akan mampu menyinarkan cahayanya Wajah yang begitu terang cahayanya Tapi tidak menyelokan Kenapa di hari kiamat tidak bisa dilihat Maka tanya Aisyah RA, Ya Rasulullah kenapa kau enggak bisa lihat Heran dong, begini kau enggak bisa lihat. Lihat, orang enggak buta, orangnya yang enggak, enggak tunanetra, enggak rabun, enggak macam-macam. Kau enggak, enggak bisa lihat, kenapa? Beliau mengatakan, karena orangnya kikir. Orangnya pelit. Karena pelit dia enggak bisa lihat aku. Pelit bagaimana ya Rasulullah? Siapa yang kau anggap pelit ya Rasulullah? Al-Bakilu man bukirtu indahu balam yusalli alaihiya Allahumma Masalli wa salli mabarik alaihi. Yang nggak bisa lihat aku orang pelit, orang pelit yang tuh maksud adalah dia yang ketika disebutkan nama aku dia enggan bersolawat kepadaku. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang dengar tentang Rasulullah kok nggak mau solawat, itu dianggap pelit sama Rasulullah. Dan itu tidak mau solawatnya, malasnya bersolawat menyebabkan dia terhijab dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nggak bisa lihat Rasul, Rasulullah. Berarti makna sebaliknya. Siapa yang rajin solawat, dia akan bisa melihat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Siapa rajin selawat dia akan bisa lihat Rasulullah SAW. Habib Ali bin Muhammad Alhabsyi mengajarkan selawat Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala Muhammadin salatan wa daim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin miftahi babirahmatillah 'ada da ma fi salatan wa salaman bidawami mulkilah wa alihi washabih atau yang Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin Walaulisa Nabi Muhammadin miftahib abu rahmatillah. Ada ada ilmilah. Salat dan salaman daimani bidadami mulkillah. Kata Habib Ali Al Habsyi. Siapa yang rajin baca salawat ini, maka terbuka, terbuka. Karena ini salawat ini kunci. Terbuka baginya pintu yang menyebabkan dia bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Nah, saya penasaran kan, nanya sama Mbah Umar. Mbah Umar tumbuh, Mbah Umar Syahid. Mbah pernah ketemu Rasulullah SAW. jawabannya, yo tahu. Pernah, Mbak Umar kan kalau ngomong enak gitu ya. Nanti. Caranya bagaimana? Beliau gak mengatakan baca Yasin khatamkan Al-Quran? Enggak. Ya. Untuk ketemu Rasulullah ini lain gitu ya. Ada-ada khususiah gitu. Seperti Rasul mengajarkan, kalau pengen hajat kabur apa? Ya sholat hajat gitu. Ya sholat hajat. Ini pengen ketemu Rasulullah, apa mbak caranya bagaimana? Biar bisa lihat Rasulullah. Ya moco sholawat, saya ngakeh. Baca sholawat yang, yang banyak. Berapa kali? Yo cuman terus ngatik ditemoni, nek nah, urung ditemoni ya cuman ndek. Nah, ini yang kita tuh enggak mau gitu loh. Kita, oh uh, saya udah satu hari seratus sudah banyak. Padahal ulama mengatakan dikatakan banyak berselawat itu minimal 300 tiap hari, itu minimal. Jadi kalau belum sampai agak 300 masih sedikit, tapi enggak bakhil enggak. Eh tapi masih sedikit. Kalau udah 300 itu sudah sudah termasuk kategori ba banyak. Lah orang-orang dulu itu jalannya selawat, duduknya selawat. Makanya kita ingat Imam Jazuli, masih ingat kan kisah Imam Jazuli radhiyallahu ta'ala anhu sampai ngarang kitab Dalailul Khairat. Dalailul Khairat itu satu buku isinya cuma semua selawat. Oleh yang begitu-begitu dianggap ini khurafat, ini musrik, dan lain sebagainya ya terserah yang menganggap. Imam Jazuli ketika ditanya, kenapa sampai mengarang Dalailul Khairat padahal beliau seorang faqih ahli tafsir, ahli fikih, kok ngarang buku shalawat? Sepertinya itu buku shalawat itu enggak enggak ilmiah gitu loh. Kalau ngarang dalil-dalil tentang salat itu ilmiah. Dalil-dalil tentang puasa itu ilmiah. Ya, kalau ngarang kumpulan shalawat ini terus ilmiahnya apa? Masa seorang ulama kok nulis buku kumpulan shalawat. Maka beliau menjelaskan. Saya suatu hari lewat padang Sahara. Bekal air saya habis. Kemudian ada sumur. Ada timba tidak ada talinya ya, Ada timba tidak ada talinya Maka saya cari tali Riwayat yang lain ada sumur tidak ada tim, timbanya Maka cari timba sama mata, tali Terserah riwayat yang mana Intinya ada sumurnya airnya ada Alat buat ngambilnya tidak ada Maka cari muter tidak ketemu Terus ada anak perempuan kecil Anak-anak balita Masih di bawah 5 tahun Anak-anak itu Anak-anak ini kemudian ditanya tanya sama Imam Jazuli. "Wahai Bapak, Bapak kok kelihatan kebingungan kenapa?" Nah ini saya butuh air. Sumurnya ada, airnya ada, Cuma timbanya enggak ada." "Oh, Bapak butuh air." "Iya." Maka anak kecil ini jalan ke arah sumur tadi, kemudian melongoq sedikit, sumurnya diludahin. Coba kalau kalau yang praktik Anda dianggap kurang ajar enggak? Kan? "Oh, ini orang sudah pengin minum tambah sumurnya dilu" ludahin. Jadi jangan dipraktikkan di rumah masing-masing. Jelas beda nanti hasilnya. Begitu diludahin, aneh yang terjadi, air itu naik. Enggak pakai timba. Jadi bukan cari timba, airnya itu dibuat naik, naik. Lah Imam Jazuli kan kaget. Ini anak kecil ini kok sakti betul ini. Dia bisa buat air sumur naik. Kita mau naikkan air sumur tuh butuh apa tuh? Jet pump ya kan? Kita butuh macam-macam kan? Ada pompa tangan, kita butuh macam-macam. Ini enggak diludahin naik kalau kira-kira jenengan yang ludein tambah naik atau tambah amblek gitu silakan dipraktekkan kalau begitu ya mengetes ya naik naik meluber terus anak ini ngomong silakan bapak kalau mau minum mau ambil buat bekal dan lain sebagainya anak ini mau pergi imam jazuli jadi nggak tertarik sama minumnya nggak tertarik maka dita nak nak nak nak tunggu sebentar ada apa pak kamu tadi ini ngapain kok sampai airnya bisa naik apa yang kamu lakukan pak kan urusan bapak urusan bapak butuh air air sudah ada gak usah banyak nanya apa yang saya lakukan jadi anak kecil ini ternyata lisannya tajam gitu ya memang min husni islami mar'i tarquhumala ya'ni itu sabda rasulah sambil makna ciri-ciri orang islam yang baik itu dia gak mau ikut campur sesuatu yang bukan urusannya gitu enggak ya, penting-penting itu enggak usah diurusi Lah kalau kita kan ya, yang bukan urusannya ya di, diurusi ya. Berarti kita ini Islamnya belum baik. Nauzubillah min min dzalik. Akhirnya Max Sa Imam Jazuli, enggak pokoknya saya pengin tahu. Anak kecilnya nanya, lah, bapak ini siapa toh maksa-maksa pengin tahu?" "Saya Syekh Jazuli." "Oh, bapak ulama yang terkenal di kota itu ternyata bapak orangnya." Iya. "Ya Allah, Pak, cuman beginian aja kok bapak enggak bisa toh, Pak?" Ini kalimatnya lebih menjengkelkan ya. Cuman beginian Bapak kok tidak bisa. Seperti dihantam 15 seperti dipukul gitu kan. Maka anak-anak kecil tadi ngomong, "Yalah Pak, karena Bapak ini orang baik sudah bantu Rasulullah dakwah, ngajar orang di sana sini, nuliskan ilmunya Rasulullah. Saya mau tahu, mau kasih tahu rahasia saya." "Lah apa rahasia? Pak? "Saya itu cuman tadi baca solawat. terus saya ludahin. Baca solawat. terus diludahkan." terus akhirnya naik. Lah kok bisa naik? Sebab saya itu tidak melangkahkan kaki dan tidak duduk, tidak berdiam, tidak bergerak kecuali lisan saya selalu selawat pada Rasulullah SAW Ini ini pakai ilmunya Mbah Umar tadi. Yo waosan terus. <gifat> Bacalah tuh. terus. Lah kalau kita bacanya terus atau jujur saja, jujur ya. Tadi ini di majelis maulid, majelis yang genah majelis selawat. Oh dijak selawat, dijak mingkem kabeh <gifat> gitu ya. Ini majelis selawat. Ya, apa misalnya ya Allahumma salli wa sallim asrafa salati wa taslim cuman dengarkan temannya dok Lisannya enggak mau gerak jangankan di jalan jangankan di rumah jangankan di luar Allahumma salli wa sallim mesti semuanya coba dengarkan Allahumma salli wa sallim asrafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabina muhammadin Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim kalau maulid begini kan dia langsung luang dan redeg malaikat goncang di langit turun malaikat itu ada surah salawat dari mana itu berdatangan tapi kalau salawatnya Allahumma salli wa sallim satu orang yang baca yang lain tidak baca ya ruginya luar biasa jelas nah, jadi jenengan pengen surga pengen pengen lihat Rasulullah? Pengen. Caranya gampang atau susah? Gampang. Sallu alaihi wa <Sessizia> sallimu taslima hatta tanalu jannata wa na'ima Allahu yadzi man yusalli marratan ashara Filjina ni mukima. Kalau saya lanjutkan, Ustaz Ali Maksum nanti tidak dipakai lagi karena kalah merdu sama saya. Jadi cukup sekian ya, cukup segi. sekian. Jelas inti yang saya sampaikan. Apa intinya? Perbanyak solawat. Jadikan itu senjata, pegangan. Jadi kan pe, pegangan. Nah kadang ada orang itu hadir di masjid solawat tapi tidak solawat. Nah, ini maneman. Sudah bagus, tapi eman, eman. Yang lain dapat rezeki banyak, dia dapatnya cuma sedikit. Tapi alhamdulillah kok, teman-teman yang ahli solat itu apian. Kalau dapat banyak nanti bidum sama yang lain. Eh, ya, tetap bidum sama yang lain. Hadirin terima kasih. Saya mewakili teman-teman saya semua mengucapkan jaza kumuloh kairol jaza wal khuroh. Karena sudah mau datang ke sini. Saya mau absen dikit boleh? Dari yang jauh. Ada yang dari Jakarta di sini? Ada Purwakarta, tuh Purwakarta ada. Bandung, mungkin di luar sana ya. Yang dari Jogja, oh hadir begitu ya, Jogja. Yang dari dekat dulu deh, Solo, Solo, Solo, <laughs> Solo, banyak gitu kan. Yang dari Seraken, coba teriak hadir gitu ya. Yang dari Seraken, nah ya. dari Jogja. Dari Boyolali Dari Bawen. Dari Ungaran. Semarang. Dari Demak. Jepara. Ini Demak, Jepara ngumpul di sini ya. Ya, yang dari Karanganyar. Nah. dari Magetan 100 orang. Dari Magetan 100 orang dia satu satu bis gitu kan. Uh dua bis oh ya dua bis ya yang mimpin laskar TNI ya. teman kita dari TNI yang mimpin kemudian yang dari Sukarjo hadir yang dari Klaten hadir yang belum saya panggil oh ya. nanti kalau satu-satu ya rampungnya su, subuh artinya majelis ini mewakili Indonesia Raya bukan cuman Solo Solo Raya mewakili Indonesia Raya, teman-teman yang di, di YouTube protes, saya juga hadir, bib dari Hongkong, dari Taiwan, gitu kan, dari Singapura, ada juga yang lihat lagi dari Malaysia, dari Jeddah, Medinah, Mekah, banyak nih teman-teman kita yang juga li, lihat di Jawa Timur yang dengar saat ini juga bah? banyak, Alhamdulillah, ya tuh saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, saya mau pesan saja, boleh? Pesen. Majlis seperti ini tolong diperbanyak Yang model begini ya Diperbanyak Entah jenengan mau baca duror, Mau baca burda Mau baca bar Zanji Mau baca syuruh Qur'anam Mau baca dibak Itu diperbanyak Kenapa? Itulah yang mendinginkan rumah kita masing-masing Jadi kalau kita ingin hidupnya tenteram ayam Ya sudah baca ini Sebanyak apa? Banyaknya Rutin ya Semoga ini manfaat Mohon maaf malam hari ini saya minta satu al-Fatihah untuk Al Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsi yang uh, wafatnya beberapa puluh tahun silam di bulan Rabiul Awal ya tanggal 20 Rabiul Awal yang sudah lewat. Kemudian untuk teman saya Adam Sutawijaya yang belum lama meninggal. Kemudian untuk uh, beliau yang yang punya tanah ini yang kita beli ini ya. Itu Uh, Umar bin Salim al jaidi Kemudian Untuk seluruh orang Yang titip doa kepada saya Bagi keluarganya yang telah meninggal dunia Khususnya beliau-beliau yang membantu Majlis-majlis ini ya uh, Semuanya entah itu dari Keluarga saya, dari keluarga jenengan Satu fatihah ini semoga Menjadikan kuburnya terang-benderang Dan Semuanya berbahagia di alam sana terus menghadiahkan kepada kita pula rezeki yang Allah berikan kepada beliau-beliau juga kita diberi. Alhadzihi Al, al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua Al Fatihah untuk semua yang sedang sakit. Ya, khususnya uh, suami dari bibi saya, Am -Soleh. Dan siapapun yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan sesegera mung, mungkin. Dan tidak ada penyakit setelahnya. Yang lagi hamil, semoga segera melahirkan tepat waktunya. Ya Segera nanti lahirnya tepat waktunya khususnya saudari Sri Sunarti. Semoga sehat wal afiat nanti lahir anaknya soleh atau soliha. Bisa bahagiakan orang tuanya selama-lamanya. Ala hadiniah al-fatihah. Ya kana Abdul Hayya kana starin ini di surah al-mustafin surah al-ladina ta'alaihu ghayru yang terakhir al-fatihah semoga ya al-fatihah semoga jenengan atinya kecantol dengan majlis ini Selama lamanya dan majlis-majlis seperti ini Selama lamanya dan tidak pindah ke yang lain Selama lamanya alhadhiniah selamanya selama al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Rahimahillah. Kiamatil. Ya kanabu dwaja. Kanas ta'ain hidina surah al-mustaqim. Surah ala din Amin. Terima kasih. Duduk dulu. Ada sedikit hidangan. Moga-moga cukup berkah. Nah, kalau enggak cukup silahkan lihat saja. Beri temannya. sudah barokah. <tang> <tang t> <tah> ya. Ya, silakan lihat beri temannya insyaallah barokah. Saya mewakili semua teman-teman minta maaf atas segala kekurangan ya. Kita belum bisa melayani dengan baik. Insyaallah nanti tahun depan jauh lebih bah. baik. Amin Allahumma amin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Jumat depan majelis seperti biasanya. Kalau Rebu sore majelis seperti biasanya. Rebu ba'dal maghrib ada kajian zubat seperti biasanya.